بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا الشمس كورت اذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرة وإذا الج السيرة وإذا العشلة وإذا العشلة وإذا الوحوش حوش وإذا الوحوش حوشيرة وإذا البحوس الجيرة وإذا الببحوس الجة وَإذ النُفوسُزجة وإذ النُفوسزج وإذا المودَة النفوس صؤلة وإذا المودَة صؤلة بأَذ بِ قتِلة وإذا الصحف نوشيات وإذا الصحف نوشي وإذا السماء أوكشي وإذا السم وإذا الجحي صاعيرة وإذا الجحي صيرة وإذا الجة أذّفة وإذا الجّة تُؤلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالخُنَّسِ, فلا أكسم بالخنس وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ عس وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ تِنْعَد ذِاللَو شِمْكِين رِيقُ وَتِنْعَد ذِاللَو شِمْكِين مُطَاعَ ثُمَّ آمِين مُطَاعَ ثُمَّ آمِين وَمَا وان قد راه بالافق المبين وان قد راه بالافق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان رجيم اين تذهبون اين هو الاذ قر للعالمين. إلا للعالمين لمن